لَكِنْ ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ترونها عين اليقين ثم لا تسأل يومئذ عن